استدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا إن أردتم يعني اخترتم فالإرادة هنا بمعنى المشيء والاختيار وقول استدال زوج يعني أخذ زوج مكان زوج يعني أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى وتأخذ بدلًا عنها زوجة جديدة. وآتيتم إحداهن قنطارًا. إحداهن الأولى أو الثانية. إحداهن لا هي مبهمة. لا مبهمة. لكن ما دامت ما دام الأمر فيه بدل، فإن المبدل منه هو الأولى. يعني وآتيهم إحداهن وهي الأولى. على أنه يصح أن يكون للثانية بأن يتزوج ثانية ولكن لا أرغب فيها ويريد أن نطلقه فتكون الآية عامة لهذا ولهذا وقال آتيتم بمد الهمزة بمعنى أعطيتم أما قصر الهمزة أتيتم فهو بمعنى جئتم وآتيتم إحداهن قنطارا آتيتم بمعنى أعطيتم تنص النقولي ليس أصلهما مبتدا والخبر وفي هذه الآية ما قالوا الأول إحداهن والثاني قنطار فإذا قال الطائب ما هي العلامة على أنها نصبت ما ليس بمبتدأ ولا خبر قلنا العلامة أنه إن صح الإخبار بالثاني عن الأول فأصلهما المبتدأ والخبر وإن مصر فليس أصلهما المبتدأ والخبر فهنا فهن لو قال هن قنطاء صح، لا صح، نعم. وآتي من إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا. ألف هرق هذه رابط للجواب. وإنما ربط الجواب بالثاء لأنه طلب. لا تأخذ ولا ولا والدليل على نهائه جزم الفعل. وإذا, وقعت وإذا وقع الجواب جملة طلبية وجب اقترانهم في الفاء ونظم في ذلك بيت من الشعر ينشده لنا نعم نعم ميتون طلبيه وبجامدين. و بجامد و بيلان وبيلان وببنا وببنا وبالتنفيذ قال عبد الله طلبيه تمام هنا فلا تاخذوا من باب ايش طلبي فلا تاخذوا منه ام انما اتستم شيئا شيئا نظرا في ساق النهي تعم القليل والكثير لا تاكلوا منه شيئا لماذا لأن لها المهر بما سحل من فرجها كما جاءت القراءه بعدها وكيف تعقضونه وقد أفطى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم نتاقا غليظا وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن استحلال الفرض موجغ للمهر كاملا كما سأت في, في الفوائد فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ألا استثام هنا للتوبيخ يعني فالله تعالى يوضّخ هؤلاء الذين يحاولون أن يأخذوا منه شيئا وينكر عليهم وقوله بهتانا أي كذبا لأنكم لم تستحقوا وقوله إثما مبينا أي عقوبة أو معصية بينة واضحة فمبين هنا بمعنى بين وإن كانت من غباعي لأن أبان غباعي يجوز أن يكون لازما ومتعديا فإذا قلت يا ذكي نريد مثال للازم ومثال المتعد أبان المدرس المسألة هذا لا متعدي أو اللازم متعدي أبان المدرس المسألة ومن اللازم حجاج أي عبان وظهر طيب هنا وإثما مبينا من من أبان اللازم أو المتعدي من أبانا اللازم أي إثما بينا ثم قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض كيف هذه استفهام للتعجب والإنكار وقوله وقد أفضى بعضكم الجملة هنا في موضع نصب على الحال يعني والحال أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض أي انتهى بعضكم إلى بعض بما لا ينتهي إليه إلا الزوج وأخذنا منكم ميثاقا غليظا نعم أخذنا فيها أشكال أنه عندي ليس يا أبا أنه ما في أبا ما قالوا أخذنا منكم لأنه هنا نون النسوة وليس ضاميره متكلم لو كان ضاميره متكلم لكان وأخذنا طيب أخذنا أي النسوة منكم ميثاقا غليرا وهنا في أشكال من جهة أن ما سبقه إما مفرد وإما مثنى فكيف عاد الضمير جمعا لما سبق والجواب عن ذلك أنه قال إن ما سبق من المفرد أو المثنى يراد به الجنس يراد به الجنس وإذا أراد وإذا أريد به الجنس صح أن يجمع باعتبار الجنس وأخذ من منكم ميثاقا غليظا الميثاق العهد والغليظ المشدد أو الشديد أي أخذ منكم ميثاقا غليظا وذلك بعقد النكاح فإن عقد النكاح يستلزل أنه متى ملك العوض ملك المعوض فأنت لما ملكت البضع واستحللت منها ما لا يستحله له إلا الزوج وجب لها المهر الذي هو العوض وهو عهد نثاق غليل لا يوجد له نظير من العقود أشد ما يكون من العقود وأخضر ما يكون من العقود هو عقب المكاة لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة كثبوت محرمية ولحق النفق ووجب النفقة وغير ذلك من الأحكام الكثيرة ولهذا احتاط له الشارق او احتاط له صاحب الشرق ما لم يحتط لغيره فلا بد فيه من ولي لا تستقل به المرأة بنفسها مع ان بيع مالها ولو كثر ايش تستقل به لان تنكرق رشيدا ولا بد فيه من شهود عند كثير من اهل العلم وعقد البيع لا يجب في الشهادة ولا بد فيه من الصلوم من الموانع وبقية العقود قد قد تنعقد مع مانع لكن يأثر أما هذا فلا ثم عند التحلل منه وفسخ هل هو كغير من عقود متشاء فسخ لا لفج من قيود لا لا يفسخه في حيث ولا فسخوه في طهر جمع فيه ثم إذا فسخ يترتب على هذا آثار كالعدة وغيرها إذا فهو أخطر إيش العقود ولهارس ما الله ميثاقا غليظا في هذا الحديث في هذا العذ في هذا الكريم فوائد نعم كيف في هاتين الآياتين فواعد منها جواز التزوج بثانية ولو كان يريد أن تكون بدلاً عن الأولى لقوله أن أردتم استبدال زوج من كان زوج يعني لو أراد أن يتزوج امرأة لتكون بدلاً عن الأولى تخدمه وتقوم بحوائجه فنبعث ومن فواعد الآيات الكريمة جواز كثرة الماء. بقول وآتيتم إحداهن قنطارا والقنطار قيل إنه ألف مسقال من الذهب، وقيل إن المسقال ملء جلد آه ما القنطار وقيل إن القنطار ملء جلد ثور. من الذهب هذا كثير فهل نقول إن الآية تدل على جواز الزيادة في المهر أو نقول إن هذا من باب المبالغة يعني لو آثيتهم احتاجهن هذا المال الكثير فلا تأخذ منهم شيئا ولا قليلا نعم الأول إن صحت الرواية عن عمر أنه خطب الناس وقال لا يجد أحد على صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته في بيت المال فقامت امرأة قالت يا من أمر منك فالله يقول وآتيتم إحداه النقل طارع فلا تأخدم المشيد فقال امرأة أفطه منك يا عمر وفي لفظ أصابت رأت وأخطأ عمر فعدل عن قوله فإن صحت هذه القصة فإنك قوله قنطارا لا يراد به المبالغة التي لحقت قتلا وإنما راد به الكثرة والحقية نعم والأصل الأصل أنه يجوز أن يزالت النهر ولو فلغ فنطيف لأنه عقد بين متعاقدين لا بد فيه من الضضاء فإذا لم تلغى الزوجة وأولياؤها إلا بكثير فالأمر إليهم ولكن هل قال إن الأفضل عدم المغالاة في المهور الجواب نعم فقال هكذا الأصل عدم الأفضل عدم المغالاة في المهور وكلما خفى المهر كان أكثر لبركة النكاح وأحسن عاقبة وأضرب لكم مثلا بسيطا إذا كان المهر قليلا ولن يوفق بين الزوج وزوجته سهل عليه أن يتلقها سواء بفداء أو بغير فداء إن طلب الفداء فإنما يطلب شيئا يسير وإن لم يطلب الفداء وقال مثلا بسيطة فارقها واندم له لكن لو أنه أنفق عليها شيئا كثيرا قالوا لا نرضى إلا بشيء كثير ثم ذهب يستدين من فلان وفلان فركبه الدين الذي هو ذل في النهار وهم في الليل ماذا تكون قيمة المرأة عنده وقد كان السببا لهذا يكره يقول هذا الذي أدت لحوق الدين على ثم إذا لم لم يرد له التوفيق بينهما ها ما لا يسهل عليها لتطلقها إلا لأن ترد إليه مهرة وهي قد أنفقت المهر وراح يمينه شمالا فيصعب عليها جدا أن تدرك ذلك ولهذا لا شك أن فوائد تقليل المهر كثيرة ولهذا جاء في الحديث أعظم النتاع بركة أي سره مؤونة طيب من فوائد هذه العهد الكريمة تحريم أخذ الزوج شيئا من المهر ولو قد تقول فلا تأخذ منه شيئا وشيء وكلمة شيئا نكيرة في سياق النهي فتعم القليل والكثير ولكن لو رضيت الزوجة بأن يأخذ من مهرها شيئا فالحق لها إذا كانت مكلفة رشيدة لقوله تعالى فنسف ما فرضته إلا إلا أن يعفوه أو يعفو الذي في يده النكاح نكاح ومن فائد هدئات الكريمة الانكار الشديد على من أخذ شيئا من مهر امرأته لا بغير ذباه لقوله أتأخذونه مهتانا وإثما مبين وكيف تأخذونه ومن فوائد العلية الكريمة أن من كمال البلاغة أن يأتي, أن يأتي المتكلم بأبشع صورة تنفيرا مما يزيد التنفير عنه لقوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضهم إلى بعض والعقل يقتضي أنه مع هذا الإفضاء يرجع كل من من المتعاقدين إلى ما كان عليه فالمرأة ترجع بمهدها والزوج قد جاءه عوضه وهو استحلال فرجها ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة الإشارة إلى ست ما بين الزوجين لقوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض وهذا الإقضاء معروف إفضاء مستدري ولهذا كان الذي يفضل السر فيما بينه بين زوجته كان من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله ومن فوائد هذه العاية الكريمة أن العقود عهود في قوله وأخذ منكم ميثاقا غليظا ولا شك أن العقود عهود وعلى هذا فيدخل الوفاء بالعقد تحت قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدت، وتحت قوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وهل الوفاء بالعقود يختص بالوفاء بأصل العقد أو بأصله وما أضيف إليه من شرط وصفة ثاني أولو الثاني لأن الشروط التي تشترض في العقود هي من أوصاف العقود من أوصاف العقود فإذا وجب الوفاء بالأصل وجب الوفاء بالصفة وعلى هذا يتفرع على هذا التقرير أن في الآية دلالة على وجوب الوفاء بالشروط في العقود. لكن مستن من ذلك ما منع الشرع منه. فإذا منع الشرع من شرط حرم اشتراطه وحرم الوفاء به. مثل أن يشترط البائع على المشتري ولا العبد الذي باعه عليه فهذا شرط ضاد لا صح قبط له النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما ومثل أن يشترط البائع على المشتري مشتري الأمة أن يطأها لمدة شهر فإن هذا الشرط ضاطل ضاطل لماذا؟ لانه لما باعها انتقل الملك إلى المشتري فيطأ أهل البائع لو اشترط أن يطأ وليست ملكا له ويكون وطأه زنا طيب فإن اشترط البائع بائع الأمة أن تخدمه لمدة شهر مثلا فلا بأس يعني الخدمة يجوز من ملك اليمين وغير طيب ومن فوائد هذه الآت الكريمة غلط عقد النفاح وأنه عقد يجب أن يهتم به بقوله واخذنا منكم ميثاقا غليظا ويأتي على على هذا قوله تعالى في الطلاق يا ايها النبي اذا طلق النساء افدن لهن عدتهن واحصل يعني اضبطوها اضبطوها بايش بالحساب لكن لماذا لم يقول بالحساب لأن من عادتهم أن يضبطوا الشيء بالحصى بالحصى إذا جاء القوم وجدهم أخذ حصى بعددهم من أجل الضبط وعلى هذا جاء قول الشاعر ولست أَكْثَرِ منهم حَصَى وإنما العزة للكافر كيف أكل الحصى؟ كثرة الحصى بها فائدة، ها؟ إذن الحصى الذي يعرف به عدد القبيلة إذا كانت كثيرة فيه فائدة. ولهذا قال وإنما الرزقة للكافر، يعني لمن يكثر غيره ويفوق غيره في الكثرة. طيب إذن نقول إن هذه الآية الكريمة. تفيد خطر عقد النكاح وأهميته وأنه يجب أن يعتنا به ويحتفظ به وبشروطه وكل ما يلزم فيه حتى لا يقع الإشكال بين الرجل وزوجته ويحصل أمور لا تحمل عقباه ثم قال تعالى وَلَا تَنْفُحْمَا نَكَهَ أَبَاكُمْ مِنْسَا من إن شاء الله لها البرد مدب أولى أبدا ليس لوها أي حق نعم يحمن مع حق نارس زوجة من الله إليكم فيما لكم تعظ في الناس إذا نتفعها بأول مهر حتى في آلافيا إذا إيش؟ نعم ثم إذا نرى أنه وقت مع المرأة أطاها أنت في آلاف عام سبا يعني المهر يقدر بأربعين ألف نعم. والمقدم من عشرة، ها ها. طيب رضوا بعشرة، رضوا بعشرة، ما لهم ولا. لكن لو أجي لهم وأقول هذا المهر عشرة آلاف ريال، ما قدوه. إذا قال ما زوجك اللي بربعين هل وجدت أم لا ندور نعم لا لا لا لا لا ما يسكت إلا, إلا بالدخول والخروج. لا لا يقول وقد أفضل بعضهم من بعض هي مكونة من شيئين. أفضل وأخضنا. الأفضل كما قلت لكن هذا تدل على الأمر سلبي. أي ما في ما في سيف خلوه أفضل. نعم. مرة علينا ياسك. لا ما في شيء. كنا أن الإنسان حر له أن أقول لا أخلعها إلا بألك وهم أعطيها خمسمائة ما نعم دي الله أحسن تمام هذا لا يعارض ما قلنا لا يعارض ما قلنا لأن شرط الأب شيئا من من المهر ليس هو أن يأخذ من من بنته إذا ملكت المهر إذا ملكت المهر دخل في المكان يأخذ يأخذ مما يعني استغطى ويجعل ويجعل نفسه وشريكة البنت في المهر فهذا لا يجلس. نعم إيش إيه نعم هي تعلم إن هذا حرام لمثلا نعم اي لأنه نعم هل هي ترغب هذا حرام فهي آثمة وليس لها حق فيما إذا لم يطبقها الزوج تعرف أجبنا أقول إذا كانت تعلم أن سؤالها طلاق زوجتها حرام زوجتي قصر زوجتي حرام فإنها لا حق لها في هذا الشر وهي آثمة أيضا حرقت وإن كانت لا تعلم فلشت في آثمة ولا ينزمه الوفاء بذلك وإذا لم يفي فلها فياض إذا كانت جاهلة لا خيار لأنه فات شرده أرى وهكذا جميع الشروط المحرمة إذا صدرت من جاهل فله خيار إذا فات غرضه وهي أفوت غرضها إذا بقف زوجة الأولى معها. لا يا ابن ابن حلال إنه فيما بعد يعني كانت جاهلة حين الشرد فلا خيار يعني لا خيار لا هاو صيام. نعم. إيش؟ لا أيق هذا خلاف السنة، خلاف الأفكار. نعم. وهذه المفاسد غير مقصودة بالحقيق، ربما ربما يعني يسعى الله بينهما. ويقول هذه تسوى المهر اللي لنا أعطيتها ألف مهرة طيب الحيان تقول ما موثقة كل جميع موثقة يقول هذه لو بغض مني الجنة كل أعطي الشيخ الثاني من السور الطرق الأولى وكانت عادة نقول إنها آثمة ويسألها نعم نقول أنا لا أريد زوجا إذنها شبيكا ويتعلم الحرام نعم قال قالت لا أريدك زوجا يأخذ بخمارها في رقبته ويدخلها بيته مع الضغط. كما في أنك تعلم هذا شطر من حرب وولده بجاء. هذا ما خص؟ تلزم بب بالمجيء هذا. ولكن كفوا ما نكح آباؤكم النساء إلا ما أصلت. سلّت هذه الآية بما قبلها واضحة. لأنه قال و يا أيها الذين آمنوا لا أحل لكم أن ترثوا نساء كرها ولا تعضلهم ومن جملة النساء من جملة النساء زوجات الآباء التي يخلي التي يخلفها العبد بعد موت فبين الله عز وجل أن أن زوجات الآباء حرام لا تفعل قال ولا تنكفوا ما نكح آباؤكم من لسان ما نكح النكاح في القرآن الكريم يطلق على العقد يطلق على العقد لأنه يقع على أجنبي وهو إذا وقع على أجنبي فالمراض به العقد أما إذا وقع على زوجة الإنسان فالمراد هو الوض، فإذا قيل نكح زوجته فهو الوض، وإذا قيل نكح بنت قلان فهو العقد. ويبقى عندنا اشكال في هذه المسألة وهي قوله تعالى فإنك وهو قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال حتى تنكح زوجا غيره، فهل المراد في هنا العقد أو أن المراد به الجماع الثاني لأن هناك قرية تدل على ذلك وهو قوله حتى تنكح زوجا غيره ولا ولا يمكن أن يسلق عليه أنه زوج إلا إلا دعاء ولهذا لا بد أن يكون عقل صحيح حتى تتحقق الزوجية أما فيما عدا ذلك فالمراج به العقل مثل قوله تعالى ولا تنكع المشركات حتى يؤمن ولا تنكع المشركين حتى يؤمنوا وقوله ما نكح أباؤكم بناء على ما قررناه يكون المراج بما نكح الأباء العقل أي بما عقدوا عليهن سواء حصل الدخول أم لم يحصل وسواء حصل الوقت أم لم يحصل وقوله آباؤكم جمع أب وهو شامل للأب الأدنى ومن فوقه وهم الأجداد وشامل للجد من قبل الأب ومن قبل الأم وذلك لأن النكاح يكفي في تحريمه أدنى ملابسة بخلاف الإرث والنفقات فإنه في باب الإرث والنفقات لا يدخل في الآباء الأجداد من جهة الأن لكن في باب النكاح يدخل وذلك لأنه اكتف فيه بأدنى ملابسة أرأيتم الرضاع مثلا الرضاع يحرم النكاح، لكنه لا يوجب أي شيء من مما يوجبه النسب، من النفقة أو تحمل دية أو سلة أو غير ذلك. إذا الآباء المراد بهم من الآباء الأثنون والأعلم من قبل الأب ومن قبل الأم. وقولوا من النساء هذه بيان لما. الموصولة وذلك النماء الموصولة وكذلك أسماء الشرط مبهمة تحتاج إلى بيان فيأتي في الغالب البيان بعدها مصدرا بمن من النساء إلا ما قد سلك إلا هنا أداة استدراك وليست أداة استثناء فهي بمعنى لا كن فيعبر بعض العلماء عن مثل هذا بأنه استثناء من قطر ويعبر آخرون بأن إلا هنا بمعنى لا كن ولست استثناء أصلا قال لأن الاستثناء لا بد أن يكون المستثنى منه قد دخل قد دخل فيه لا بد أن يكون المستثنى قد دخل في المستثنى من ثم أخر والاستثناء المنقطع لا يصدق عليه ذلك وعلى هذا فإذا جاء الاستثناء المنقطع فإننا نجعل إلا بمعنى لكن ويكون هذا من باب تناوب حروف بعضها عن بعض وقوله إلا ما قلت السلف أي لكن ما مرى فإنه لا حرج عليكم فيه ولا يلحقكم به الإثم فإن قال قائل ما قسلت لن يلحقهم الإثم فيه لأن الحكم لم يقرر بعد فكيف استدرك؟ وقال إلا ما قسلت فالجواب والعلم عند الله عز وجل أنه لما كان عقد النفاح أخطر العقود وأشدها استثنى ما سلف لأن لا يظن الظان أن ما سلف ينسحب عليه الحكم ينسحب عليه الحكم الذي ثبت أخيرا فكأنه قال لا تنكف ما نجح أباك النساء وقد عفى الله عما سلف وقد عفى الله عما سلف ليتطمئن النفوس وليس يعني ذلك أن ما سلف من العقد يبقى ويقر عليه الإنسان بل يجد فصل والتفريق بين الإنسان والزوجة التي زوجة أبيه لأن لأن هذا التحريم باقي لا لم يزل وصف وصفه وسيلة إن شاء الله في أثناء الكلام على فوائد تفصيل ذلك ثم قال إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيله إنه الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله لا تنكر أي إن نكاحا والضمير قد يعود على المصدر المفهوم من الفعل لتلالة السياق عليه كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب التقوى هو أي العدل المفهوم من تلمة اعدلوا فقوله إنه أي نكاحكم أي نكاحكم ما نكح أباؤكم كان فاحشة والآن كان فاحش، والآن والآن فعلى هذا تكون كان هنا مسلوبة الزمان جاءت لتحقق هذا لأن كان إلى سلبة الزمان صارت التحقيق إذن نقول هذه كقوله تعالى إن الله كان غفورا رحيبا ليس المعنى كان فيما مضى ولكن ثبت ثبوتا قطعيا أنه عفور رحيم هنا نقول كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا أي ثبت فحشه وقول فاحشة أي في نفسه ومقتا أي عند الله فنكاح ما نكاح الآباء من النساء فاحشة في نفسه تستفحشه العقول والشر، وهو أيضا مقت والمقت أشد البغض كما قال أهل العلم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أي كبر بغضا فالمقت أشد البغض وساء سبيلا ساء فعل الماضي من أنواع الأفعال الشتوية، هاه، نعم، يعني الجامد هو جامد في في في سياق على هذا الوصف على أنه وشة يكون جامدا وإنما قيدت ذلك لأنه إذا جاء بمعنى إساءة أو السيئة صار متصرفا كما قال تعالى ليوه وجوه يسوء هذه مصدر إلى مضارع ساء فساء إذا كان المقصود بها إنشاء إنشاء الدم صارت فعلا جامدا وإذا كان المقصود بها ضد ما يسر صارت متصرفة صرف الصرف فلا بد من قيد إذا عربت أن تقول لنساء فعل جامد بد أن تقول إذا كان المقصود فيها إنشاء, إنشاء دم وقول السبيلا أي طريقا فوصف الله عز وجل لفاح ما نكف عباء بوصفين ذميمين أول أنه فاحش بل بثلاثة أوصال أنه فاحشة وأنه نقت وأنه سبيل سيئ نعم في هذه الآية فوائد نعم لا اللي اللي قبلها لا اللي قبلها اوضح نعم ايه نعم لكن ما فيها إشاره إلى الإرث قولنا نعم الألهم يصدق على أن يرهم بمكاحة زوجة أبيها وغيرها نعم لا ليس بينك وبين المرقع نسا أو رحم ليس بينك ومرحم حتى يجب الصدق نعم بيهن بيهن. اين؟ نعم نعم اي نعم ايش القول السديد القول السديد ما هو القول السديد القول السديد الصواب الذي حل محله وهو ما وافق الحكمة نعم فسوء عيشة بينهم. نبيّر. قلناها. أن رب هنا ربما س... ربما ما سوء عيشة بينهما. فيعني بأن تطلقه ويستديرها الزوج الثالث. لا لها معنى. ليش ما ليش ما له معنى؟ هذا بدل لأن الله لو كان الأولى لا لا صرح الله. دي. فإذا قال احداهم لولا ان لها فائده وهي انه من هذه ومن هذه ما جاءت بهذا نعم استاذ في الاصول الاقتصاديه ثلاثه شرعيه ويصحون في هذا يقول هل ابن زدنا فكتبه المحرميه كلام الشرعي نعم نعم لا من جاء بالاب ايضا لوفرضنا بينك بالذاني نجد في الغضب نعم لأن لأن كما قلنا السحيم في النكاح بأدنى ملابس. وَمَن مَّاتَ فَقُمُ اللَّيْلَ رَبَّانَا نَقُم وَقَوَاسُكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ بِالضَّمِ قَضَائِكُمْ بِضَمِ, ربائبكم بضم. التي دخلتم بهن فإن لم دخلتم بهن فإن لم, دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناق عليكم وخلائم أبنائكم الذين من أقل الذين الذين الذين الذين وَقَلَىٰءُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنَ الْأَصْلَابِكُمْ وَأَمْ تَجْمَعُ بَيْنَ الْوَحْشَيْنِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ سَمِعَ كُوَّرَ الْرَّقِيمَ سُبْحَانَهُ عَلَوْنَ الْلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا تَنْكِفُوا مَا تَحَابَاءَكُمْ إلَى نِسَاءٍ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ما المراد بالنكاح في قوله ولا تنكح؟ يعني لا تتزوجوا ما تزوجوا آباؤه بالعقد طيب قوله ما نكح آباؤه ما هذه عربها اسم موصول بمعنى الذي لو أورد علينا مورد إشكالا وهو أن ما بغير العاقل فكيف قال من فكيف قال ما والمراد بها من؟ نعم؟ الكثير لا خالد نقول قال الله في هذه الصورة فنحه إيش؟ ما طاب لكم النساء. طيب. إنما تأثب بمعنى من. لا سيما ذاك المراحب الوسط لأن الغالب الإنسان إن يزود مرحلة الوسط. طيب. قولوا تعالى آباءكم هل هل هم الأذنون أم مطلقا الأخ. إيه أن الأذنون ولا الأذنون والأقلون. الأدنون أو الأدنون والأعلون، إلا الأد... الأعلون جن الأدنون الأدنين، آه حسن، إذا هذا وهذا، الأدنى والأعلى، طيب، هل نورات من كان من جهة الأب أباءكم من جهة الأب أو مطلقا هي تلبون أم من جهة الأب؟ وأما من جهة الأم قد هذه لا تأتي عندنا لا، عموما يعني جده من جهة أم إذا تزوج امرأة لا يحل له أن يتزوجها ماذا تقول إذن آباءكم هنا تشمل الآباء من جهة الأب والآباء من جهة الأم كذا طيب طيب يا هل يزالله ما الفرق بين آباء هنا وآباء في قوله آباءكم وأبناءكم لا تذلون أيهم أقرأوا لكم نافع بين هذا وبينا هنا يكفي أثناء نعم وهنا دعوات انه كان اجساء ثلاثه نعم يعني اذا عدد فهو محدود تمام وهنا باب النكاح يكفي به ابنا ملابسه بدليل التحريم بالرضا مثلا كدين بالمصاهرة تمام طيب ما معنى قوله إلا ما قد سلف زكي نعم نعم وأينما أصح الثاني الثاني أصح فإذا قال أورد إيراء مولد على هذا كيف يأتي حرف بدل حرف وبيد الله موجود في الأول العربية مثل في بمعنى أعلى وفي بمعنى الباء جاءتي مثل ان دخلت النار امرأة فيه الحر فيه الغربيه بمعنى الباء طيب المهم أن هذا وارد باللغة العربية يعني تعاور الحروب بعض ما بعض هذا وارد ما ما نقوله ما سلف ما قد سلف عبد المنعم سلف, سلف سلف ما أرجع مضى في متى يعني في جاهلية طيب ما وجه لستنا هنا أو الاستدراك خالد إلا ما قتل يعني ما قتل معفون عنه ولا يمكن يرجع فما وجه الاستدراك السؤال ما, ما وجه قوله إلا ما قتل اينا هذا معروف انه ما عنوان كل اللي في جاري ما عنوان لأن ما ما تقرر الشراء ما نعم سيلحقهم حرج في ذلك لأن هذا مستقبح مستقبلا مستقبح حتى في هو السليمة <تصفيق> نعم هذيك شيء امم إيه نا. طيب هذا معنى ما قال الشيخ المعنى إنه جعدهم وقبحه حتى لا تفنون السحر من من أمره طيب قوله فاحشة ومقتة معنى المقت نعم وساء سبيلا مصطفى ما معنى ساء سبيلا نعم اي اي طريق نعم اي تمام تمام ساء هنا يا عبد الله هل هي جامده ام متصلبه من نعم ساء شيء فيه طيب هل لك دليل في أنها تتصرف إذا كان منع الإساءة أو شاهد من القرآن؟ ها؟ إن صدق حسن استوى حسن استوى استوى طيب ما نأخذ فوائد الآية. فصراحه ما كان قبل يعني حقا بعد الجاهليه, الجاهلية. ولهذا كل العلماء يعبرون بالجاهليه فما وجد هذا الاسلام <موت> <موت> العلماء يعتنون ما سلف الجاهلية نعم نقول من فوائد هذه الآية الكريمة تحرير نكاح من نكحوا الأباء الأجنون والأبعدون بقوله ولا تنكحوا ما نكح أباءكم النساء ومن فائدها أنه لو وقع هذا العقد لكان فاسدا لقوله إلا ما قسره ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عامل ليس عليه أمر فهو رد والذي يمتح ما نكح أباؤه من النساء عمل عامل من نس عليه أمر الله ورسوله ومن فوائدها حل من زنا بها أبوه حل من زنا بها أبوه من أن يخذ ما نكح عبا والزنا ليس نكح خلافا للمشكور عند الحنابلة من أن موطوعة الأب ولو بزنا حرام على لبن فإن هذا لا دليل على بل الدليل على خلافه في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك ولا يصح قياسه على النكاح لأن النكاح عقد شرعي معتبر وزن سفاح تغيظ إلى الله غير مشروع عند الله فلا يصح قياسه عليه وأغرب من ذلك أن بعضهم قال حتى في اللواط والعجب بالله إن موضوعة الأب نعم يعني مثل لو كان الابن زنى تلوظ بشخص فإنه حكم ما لو زنى بأمه أو أو أخته أخت هذا الشخص وسنذكرها شرفا في في النهاية للتصلح طيب من ف فوائد هذه الآية الكريمة تحريم نكاح الآباء زوجات الآباء وإن لم يحصل وطء ولا خلوة وجه ذلك صدق العقد صدق النكاح من مجرد العقد فإن من عقد على امرأة صدق عليه أنه تزوجها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخطيئة المفعولة قبل العلم لا يلحق الفاعل إثمها بقوله إلا ما قد سلم وهذه قاعدة الشرعية أن الشرائع لا تلزم قبل العلم كما قررها شيخ السلام رحمه الله الشرائع لا تزم قبل علم لا إيجابا ولا تحريبا وعلى هذا فلو أن الإنسان أسلم في بادية بعيدة ولم يعلم عن وجوب صوم رمضان ثم علم بعد ذلك فإننا لا نلزمه بقضاء ما ترك من الصوم لأنه لم يبلغه وجوبه فلم تنقم عليه الحجة به وكذلك الصلاة لو كان لا يصلي، أو يصلي وعليه جنابه أو بغير وضوء أو بغير طمأنينة فإنه لا يرزل بقضاء ما فاته ودليل ذلك يعني له أدل كثيرة منها حديث المسيح في صلاته حيث لم يلزمه النبي لم يلزمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء ما ما ما عنه قال إنك لم تصل وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة لأنه مطالب بها في الوقت طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله سبقت غضبه. حيث عفى عما سلف من الذنوب لقوله إلا ما قد سلف وهذه قاعدة معلومة من قوله تعالى كتب ربكم على نفس الرحمة ومن قوله تعالى في كتاب الذي كتبه عنده تحت العرش أو فوق العرش. إن رحمتي سبقت غضبي وبه وينبني على هذه القاعدة أن العفو أقرب إلى السلامة من العقوبة ولهذا جاء أنبق الصحابة وأظنه علي بن أبي طالب أنه قال لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة وبه وينبني على هذه القاعدة مهمة لو تنازع العلماء في مسألة من المسائل بين محلم ومحلم وتكافأت أدلة الطرفين فإننا نأخذ لماذا الأيسر الأسهل بناء على هذه القاعدة أن رحمة الله سبق غضبه وأن الله يؤيد بعباده اليسر ولا يؤيدهم العسر هذه النيا وبأن الأصل فراءة الذمة هذه الثلاثة <تصفيق> نعم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نكاح المحارم أشد من الزنا لقوله إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا وفي النكاح قال لا قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل ولم يقل ومقت ولهذا ذهب كثير من العلماء أن من زنى بامرأة من محارمه أو تزوجها فإنه يرجم ولو كان غير محصر لأن نكاح ذوات حارم أعظم من الزنا، وأشد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، قبح هذا المسلك، بقوله وساء سبيلا ومن فوائدها بيان نعمة الله عز وجل لنا، علينا بيان نعمة الله علينا في هذه الشريعة، حيث حيث جنبنا سلوك. السبل السيئة المدمومة لقوله وساء سبيلا ويؤخذ من ضدها أن سلوك الإسلام أو المنهج إسلامي هو خير السبل وأفضلها وأحسنها المسألة التي ذكرت لكم مسألة اللواط أن بعض العلماء قال اللواط يجري مجرى النكاح فلو تلوط بغلام حرمت عليه أمه، أم الغلام وحرم عليه بنت الغلام وهذا لا شك أنه خطأ, خطأ عظيم فالحاصل أن الصواف في هذه المسألة أنه لا تحرم أم أنه لا يحرم على الإنسان من زنا بها أبوه ولا من زنا بها ابنه لأن ذلك ليس بين ثأر شر أي فلا يبرته. ثم قال الله تعالى: حرِّمَتْ عليكم أمهاتكم حرِّمَتْ من المحرم الله عز وجل وحذف الفاعل بالعلم به. وأصل الحرام في اللغة المنع، ومنه حريم البئر، وهو ما حولها من ما يكون حماية لها ويمنع غير مالكها من تملكه فأصل الحرام في اللغة المنع، أي منعت أو منعة من أمها حرمت عليكم أمها وأمهات جمعوا. أم أو أمها ويقال في جمع أم في العاقل أمات وفي غير العاقل أمات بحذف الهاء فيقال هذا هذه الأشياء أمات هذه الأقفال الأشياء نعم. أمهاتكم وقول قوله أمهاتكم يشمل الأم الدنيا والأم العليا كالجدة وأم وأم الجدة وأم الأب وأم الأم وأم الجد وأم الجدة المهم أن نقول فيها كما قلنا في قوله آباؤهم يعني أنها تشمل القريب والبعيد من الأمهات من جهة الأب ومن جهة الأم وبناتكم البنات جم بنت ويشمل البنت وبنت الإب وبنت الابن وبنت البنت, وبنت البنت وإن زلم ويشمل أيضا البنت من الزين على قول جمهور أهل العلم، وإن كانت لا تنسب إليه شرعا لكنها خلقت من ناء، فهي على قول الراجح داخلة كما سنبين شرفاً في وعاء، وأخواتكم من الأخوات الأخوات مُؤْخِت، وهن فروع الأب الأدنى وعماتكم. جمعوا عمة وهن فروع الأب الأعلى يعني فروع الجد فروع أبي الجد فروع جد الجد وهلوما جفا واليعلم أن عمة الرجل عمة له ولد الرية من بنين وبنات تابع لهذا عمة أبيه عمة له ولأب أولادك وبناتك وأولاد أبنائك وأولاد بناتك وخالاتكم من الخالة الخالة الخلاص فروع أب الأم وإن على والعمات فروع أب الأب والخالات فروع أب الأم يعني يعني أخوات أمك وبنات الأخ وإن نزلنا ويشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم ما نسبتك إلى بنات الأخ عم طيب وبنات الأخت تكون خالد لهم فبنات الأخوات حرام على الإنسان وإن نزل وأم طيب انتهى المحرمات من النسب، وهن سبع كما يظهر ذلك، مهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخذ، هذه سبع محرمات بالنسب، ويقال في حصرهن على طريق الفقهاء الأصول والفروع وفروع الأصل الأدنى وإن وفروع الأصل الأعلى دون فروعهم واضح طيب الأصول مثل الأمهات والجدد، الفروع كالبنات وإن نزل، فروع الأصل الأدنى وإن نزل، هؤلاء الأخوات وإن نزل بنات الأخوات، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة، العمات والخلاف، نعم لكن لصلبهم خاصة يعني دون من نزل. فبنت العمه مثلا حلال بنت الخاله حلال هذا على طريق الفقه أما على طريق الحد الذي هو أفصل شيء وهو كلام الله عز وجل فنحتاج إلى كبير الأم نحتاج إلى كبير الأم ولذلك لو تقول العامي يحرم عليك نكاح الأم والبنت والأخت والعمه والخاله وبنت الأخ وبنت, الأخ وبنت الأخت ذهب واضح نعم مطمئن مكتبحت له الأمر لكن لو تقول يحرم عليك الأصول والفروع فلوش الأصول والفروع نعم وفروع الأصل الأدنى وإن نزلنا وفروع الأصل الأعلى لسلبهم خاصة دون من نزل هذا شيء معقد ذهب يطلب ترجمة لهذا الشيء ولذلك بسم الله العظيم القرآن أبلغ صحيح. مهما كان مهما تكلم أحد في بلاده فإن القرآن أبلغ منه وأوضح وأبين نعم ثم قال عز وجل وأمهاتكم التي أرضعنكم هذا صنف آخر لأن المحرمات أصناف بالنسب بالرضاع المصاحب فيقول هنا وأمهاتكم التي أرضعنكم أمهاتكم لك أضعنا والرضا معروف وهو امتصاص الثدي أو امتصاص الرضيع للثدي أو امتصاص الرضيع للثدي أو إسقاؤه إيجاه بعد انتصالها عن الثدي كما لو جعل في فنجال أو في ثدي صناعي أو ما أشفرها وقوله لا في كلمة أرضى فعل والفعل في الأصل للإطلاق والإطلاق يستق بمرة واحدة فإذا قلت مثل ضربت كم يستق بمرة واحدة إذا أرضى عنكم يستق بمرة واحدة أي برضعة واحدة وامهاتكم لا تأرضان فالآية تدل على أن الرضاع على أن مطلق الرضاع يثبت به التحريم وسأتي إن شاء الله في الفوائد بيان أن السنة قيدة ذلك طيب يقول وأن وأخواتكم من الرضاء من الأخوات من الرضاء هن بنات المرأة التي ارضعتك وبنات زوجها صح على من الرضاع بنات المرأة التي ارضعتك وبنات زوجها منها او من غيرها منها او من غيرها هن بنات المرأة التي ارضعتك صح وبنات زوجها صح ولا صحيح لكن بنات بنا... نعم بنات الزوجة التي أضعتك وبنات زوجها لأن بنات زوجها يكن أخوات من أب وبنات التي أضعتك أخوات لك من الأب والأم يعني شقائق أو من الأم لأن قد ترضعك بلبن زيد ولها بنات من من عمر فتكون بناتها من عمر أخوات لك من من الأم المهم أن قوله أخواتكم من رضاعة يشمل الشقيقة شققات واللاتي لأب واللاتي لهم. واضح لا واضح ما هي الملاحظات طيب متى يكونا شقيقات إذا أرضعتك من لبن أبيهن إذا أرعت من لبني أبيهن, أبيهن صلنا شقيقات ومتى يكون لاب إذا كان للزوج الذي رعت أرضعتك بلبنه بنات من بنات من غيرها من غير لترضعات لأن, لأن الأب واحد هذا أبوك من الرضاعة وأبوها حول النسم من النسم ومتى يكون أخوات من الأم إذا كان لها بنات من غير الزوج الذي أبضعت له وهيد حباله يكون أخوات لك من من الأم المهم أن أخوات من الرضاعة يشمل الشقيقات أولئة من او لهم. وهل يشمل من تقدم يعني مثلا اذا رضعت مع الطفل المسمى محمدا ولها ابن قبله؟ ايه نعم ولها بنت قبله اسمها فاطحا هل تتزوجها او لا لا تتزوجها لانها اختك اختك من الله وشي وشي كان لا من غيابه نعم الابناء هذا الصرفيش اخوان له ما سوى أخوة هذا كان ها أخوة اخوه اهم اخوه طيب يقول واخواته من نظاره وامها نسائكم أمهات نسائكم من الأم الأم كما قلنا إذا أبزقت فهي التي ولدت النساء قال الله تعالى إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم فأمهات النساء يعني اللاتي ولدن نسائكم اللاتي ولدن نسائكم انتبهوا لهذه النقطة لأننا سنعرض على إن شاء الله تعالى وقول نسائكم أي زوجاتكم ولا تكون المرأة زوجة إلا بعقد صحيح. إلا بعقد صحيح. فلا بد من أن تكون أن يكون عقد صحيح. ومن هنا ابتدى الصنف الثالث المحرمات فيعيش بالمساحة. طيب أمها النساء. ما من من يعني بأمهات النساء؟ اللاتي ولدنهن ما هو الدريع على هذا قوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنه طيب نساء قلنا لابد أن يكون نكاه صحيحا لأنه إذا لم يكن صحيحا لم تكن المرأة من نسائه فلا تكون من نساء إلا بعد صحة الأرض وربائبكم التي بحجوركم حجوركم ربائب جمع ربيبه كصحائف جمع صحيفة طيب وربائبكم اللاتي في من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فكلمه اللاتي في حجوركم صفه ومن نسائكم التي دخلتم بهن بيان لها يعني الربائب من هؤلاء النساء اللاتي دخلتم بهن ومن نسائكم يعني زوجات اللاتي عقدتم عليهن عقدا صحيحا اذا لا تكون المرأة من نساء الرجل إلا بعقد صحيح اللاتي دخلتم بهن اللاتي هناصفا لقوله من نساء التي دخلتم بهن والمراد بالدخول بهن الجماع المراد بالدخول بهن الجماع دون الخلوة وهنا نفرق بين الدخول الذي والجماع وبين الخلوة لا. الخلوة لا تؤثر طيب الربائد ذكر الله فيهن قيدين القيد الأول أن تكون في حجن الإنسان فيتزوج مرأة ولها بنت من غيره ويضم البنت مع الأم تكون عنده هذه في حجنه القيد الثاني أن تكون المرأة قد دخل بها الزوج أي جامعها فهل هذان القيدان معتبران؟ أو أحدهما هو المعتبر فيها في هذا خلاف بين العلماء، فالجمهور على أن القيد الأول غير معتبر، وهو قوله الذي في حجولكم، وأن هذا بناء على الأغلب أو بيانا أو بيان للحكمة من التحريم. وهي أنها في حجدك فتكون كبنتك و... والقول الثاني مش... ما... قول الثاني أن القيد الأول غير معتبر أن... القول الثاني أن القيد الأول غير معتبر وهو رأي الدهور يعني معنى أن بنت الزوج حرام عليك سواء كانت في حجزك أم لم ترى واستدل لذلك بقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم حيث صرح بمفهوم القيد الثاني وسكت عن مفهوم القيد الأول فدل هذا على أن القيد الأول غير معتبر لأن الله سكت عنه ولو كان معتبرا لقال فإن لم تكونوا تخلتم بهم أو لم يكنوا في حجوركم فلا جنح عليكم ولما سكت عنه عن هذا علم أنه قيد ليس بمعتبر ولكنه إما يعني غالب أو لبيان الفكرة فإن لم تكن تخلتم بهن فلا جنح عليكم القراءه صحيه قال الجمهور طيب ده كان هو الثاني نعود مرة ثانية حتى لا تتلخبطوا بين كما ظهر من مرة. في الآية قيدان في الآية قيدان القيد الأول اللاتي في حجوركم والقيد الثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهل القيدان معتبران فيه قولان للعلم القول الأول أنهما معتبران وأن الربيبة إذا لم تكن في حجر الإنسان فهي حلال أو لم يكن دخل بأمها فهي حلال وأنها لا تحرم إلا إذا اجتمع القيدان في حجره وقد دخل بأمها ورحمنا لا طيب القول الثاني قول الجمهور أن المعتبر هو القيد الثاني وهو قوله نسائكم التي دخلتم بهم وأما القيد الأول فليس بمعتبر وإنما ذكر بناء على الأغلب أو بيانا للحكمة واستدل الجنهور لرأيهم هذا بأن الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني ولم يصرح بالمفهوم القيد الأول بل سكت عنه ما في السؤال فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليهم ولو كان القيد الأول معتبرا لقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن في حجوركم فلا جناح عليهم طيب لو سكت الله عن المفهوم ولم يقل فإن لم تكون دخلتم بهن لكان القيد معتبرا كان القيد معتبرا وكانت الحجة مع من جعله شرطا فالمراسط الثلاث المراسط لا الأول أن يقال طبائبكم اللاتي في حجور الأولى أن يقال طبائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم كنا في حجوركم أو لم تدخلوا بجماعتين فلا جناح عليكم ففي هذه الموقفة يكون قيدان معتبرين لا شك. ثانية أن يقول أن يقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلايل أبنائكم، فهنا القيداني معتبران. الثالثا كما في الآية الآن أن يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليهم، فهذا يؤذن بأن القيد الثاني معتبر والقيد والقيد الأول غير معتبر وهذا هو الجمهور وهو الصحيح والله أعلم نكمل ما فيها سلامة يعني أفضل نشغل في العباد نعم نعم نتفر على محمد ومعن الله أنه كان نسلق اليوم ويأتي نتركها ويأتي تفر عن أيها الحمد في كفة نعم نوافق بينهما أولا نطالب بتصحيح النقل أنه يصلي أثناء ركع ركعة في اليوم هذه واحد لأن هذا بعيد وثانيا لو صح فو يمكن فعله في يوم من الأيام رأى نفسه خاوية عن التعلق بالله وما أشبه ذلك ففعل حتى الإنسان أحيانا في طلب العلم قد يجد قد يجد من قلبه قصه خصوصاً إذا دخل في مجادلات أهل الكلام في العقيدة والجسم والعرض والجوهر وما أشبه ذلك يصير في نفسه شيئاً من القسوة، فينصرف بعض الشيء إلى العبادة الخاص. والإنسان طبيب نفسه، الإنسان طبيب نفسه. ربما يرى في بعض الأحيان أن بقائه مع هذا الضيف الذي جاء أفضل من أن يقوم يصلي أو يقوم يتعلم العلم. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر وأحيانا يفتر حتى يقال لا يصوم وكذلك في قيام الليل نعم أحمد نعم هو خاص بالمكلف خاص بالمكلف أما الصغار فإنما يسألون على قول عند الدفن فقط من ربك وما دينك ومن نبيك فيرهمهم الله الصواب على أن مسألة فيها خلاف في مسألة سؤال غير المكلف بعد الدفن هل ينزل إليه الملكان وأسلامه أم لا سليم ما يمكن la sa yata'abbad al-la'in lakin ma huwa al-ilm هو, هو, هو تعلم الإنسان وحبس نفسه على التعلم في طلبة al-ta'allum العام talabati al-an mathalan al من عمل الناس ما فيش fahimaha min 'amal al والذين al-nas akthar adab السلام عليكم الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأُث وأمهاتكم من الأرضاكم وأخواتكم من الأرضا وامهات النساء وربائبكم اللاتي في حدوثكم من نسائكم اللاتي دخلتم من إلى آخر سؤال من المحرم لماذا حدث إيه أقول لماذا حدث العلم به، كقوله وخلق الإنسان ضعيفا، فالامور الشرية قد تكون بالصيام المجهول كحرمات، وكذلك الامور الكونية مثل خلق. طيب من المراد بالامهات هنا؟ أنت عبد الله. هاي. لكن الامهات اللي كأمهم الاحترام. إي لك من إذا قال أم, أم. إي لك الأم إذا قال أم من هي من التي التي ولدت طيب ما الدليل على أن الأم يراد بها التي ولدت لا ما في القرآن القرآن مفيدة القرآن لا أصب هو يمكن غابت عن حرفت خالد إن أمهاتهم إلا الله ورسوله طيب هل تشمل الأم هنا الجدة وإن علقت لا تشمل وهل تشمل من جاءت من قبل الأب والأم أو من قبل الأب فقط طيب صحيح. صحيح ذكرنا قائده أن عمة الإنسان عمة الله ولذريته لا يوم القيام سواء كانت ذريه متفرعة من الإناث أو متفرعة من ذكور صحيح والخالة والأخت كيس alors تقوصله ب هنا ايش تقول انا اخو قال فقط عم. تكون عمه فقط عمه عم او خالك يقولون هذا صحيح ها يقول عمه اذا كانت اختلاف وخاله اذا كانت اخت الام صحيح ايوه صحيح لا صحيح المحرمات بالنسب بناء على ذلك كم نعم يعني بالقرابة, بالقرابة. اي كم؟, كم انا اقول عدد ما هو ضوابط كيف يقول جد الجد, الجد ويف واحد <تصفيق> اقول من المحرمات بالنسب كم عدد نعم وأخواتكم كم هذا السبع تمام هذه محرمات بالنسب قواعدها عند الفقهاء حجاتك ماه قواعدها السبع هذه عند الفقهاء قعدوها أو جعلوها ضوابط فستالوا baik nasour